م و س و ع النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي うん。Mm. you you you ولعلهم يتفكرون أ ح د ث و ا اهل الذين مكروا السيئات لن يخسف الله